نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إثوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم, فعرفهم وهم له منكرون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 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعةهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا. منع منا الكيل منع منا الكين فارسل معنا أخانا نكتل واننا له حافظ